بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم قوموا نارا, نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار جاهد دينواظلم عليهم ومأواهم جهنم وماواهم جهنم وبئس المصير شبكه ملامح